بسم الله الرحمن الرحيم الضاصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بلا خرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوذي أنبورك من في النار ومن حولها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 في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عبابه المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وغتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتىتَّائِذَا أَتَوْعَلَ وَذِنًا لِقالَات نَمْلَُيَاأَّهن نَمْنُدُخُلُ مَسكَكُمْ قالَات نَمْلَُيَاأَُّهن نَمْنُدُخُل مَسكِنَكُم لا يَحطمََّكُمْ سُلَمَ وَجُودُهُ لا يَحطِمَ النَّكُمْ سُلَمَ وَجُودُهُ وََهُم لا يَشعُرون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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لأعذبنه لا عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقالا حط بِمَا لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وَلَهَا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملك إني ألقي إلي كتاب كريم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 وَلَمُرْ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ <تصفيق> قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً نَّفَسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُعِدُّونَنِي بِمَالٍ فَإِنَّ مَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا تَيَنَّمُ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن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 فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقِرًّا عَيْنَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَمْ أَشْكُرُ وَأَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ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 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا إلى ثمودا رخاهم صالحا أنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قرن تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالليل ابيتنا هو واهله ثم لنقول ان الذي وليه ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون ولقروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم إِنَّا دَمَّرْنَا هَٰؤُلَاءَ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتٌ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَدُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَوَقَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَمْيَتِكُمْ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَرْنَاهَا مِنَ الْغَارِبِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى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 بل هم قو يعدلون أمن جعل الأرض قرارا واجعل خلالها أنهارا واجعل لها رواسيا واجعل بين البحرين حاجزا أيلاغ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاغ مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات الْبَرِّ والبحر ومن يرسل الرياح نشرا ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أيلاغ مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن مِنَ من السماء والأرض أيلاغ مع الله هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ في عِندَ رَبِّكَ لَهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَهُمْ مِنْهَا مُخْلَدُونَ بَلْ هُمْ, في شك منها بل هم منها وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساقير لولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينا بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله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 وإذا وقع القول عليهم وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَفَزَّعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا تَوهٌ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً